يا نساء أن نبي منك من نب فاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وَمَن يَقُنُّ مِنْكُنَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا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 والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مافرة أعد الله لهم مافرته وأجر عظيماً وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أي يكون له الخيارة من أمرهم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 سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا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 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات